نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولذنهم وإنهم لا يقولون من كرم من القول وزورا وإن الله لعفو غفور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 يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالالثم فلا تتناجوا بالالثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون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 إذا قيل لكم تفسحو في المجالس ففسحو ففسحو يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا من وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجِيتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا إِذَا نَجِيتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاقٌ صَدَقٌ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 إن الذين يحاذون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز